بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين إنا إن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 كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمه على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في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 ذهبوا به وأخافوا أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحى إليه لا تنبأ بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء يبكون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 وعلى تصفون وجاءت سيارة فأرسل والدهم فأدلادلوه قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة.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 أعطن يوسف عن نفسه قل نحاش لله ما علمنا عليه من سوء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 جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 18. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون 19. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعةهم ردة إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعةنا ردة إلينا ونبير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله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 فَقَدَّسَ رِقَاقٌ له مِنْ قَبْل فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا من دَ مَ تَعَع دَهُ إِ إذ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 نه ما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبيء تبصير واتوني بأهلكم أجمعين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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أن ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من آباء الغيب نوح إليك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 mm -hmm.